نحصل لفاتح كده. ما هو الكاليسيون؟ عندنا اتفكر كده حكما لفاتح؟ الجلال اللي موجود اينا فيها يعني معا، اللي موجود انصائب بتنصف اسمها مضمياً جلال، خلاص، عادرين في كرونيك انفلاميشن، وهذا الكرونيك انفلاميشن كانوا او ما. الناس اللي ايه؟ الكاليزيون. إذا نقول لكم الكلام اللي أنا ده ما هو definition هل هو acute inflammation؟ لا، ده أهم كلمة. أهم كلمة. في هو وعبارة عن كرونيك granulatum inflammation خلاص؟ طب يا إيه كنت كنت بيبتدي لو حصل إيه؟ الا يبقى عن إيه؟ بقى عن Obstruction في الضغط of Obobium Geolans تكملت الأحداث هقولها دلوقتي. ولكن أنا عايز أقولك على حاجة إيه اللي ممكن يعملي Obstruction هنا ممكن تعالف معيه؟ ممكن يستاذي يكون بيه ايه Fibrosis عدلت مرضي إيه من مثلا عيان عنده Blyphritis يبقى ممكن يصير يكون Fibrosis من بليفرايز. ممكن Secretion هنا. إيه؟ ممكن يكون ممكن ان ال تيجر سيرفز بعض هنا كده وعملوني ماش قفلت الضغط يبقى سواء رقم ثلاثة ممكن يكون اللي قفل الضغط بتاعتنا ديسكراميتهد ال تيجر عندهم من شمع نا. عندهم من مين دي إبيثيليا. دي إبيثيليا ما يتجمع هنا مثل في الضغط انا عايز اقلها جبتا سؤال لو الطاقتل اقفل دي اقفل ايه؟ دي اقفل ايه؟ تتبع ولي اقفلها of the secretion of the glans طو بعدين دي ايه حجمها يزيد في بوستراكشن هنا الجلانت حجمها يزيد عنها بقى بعد شوية السيكريشنز اللي هنا هتطلع تصدعتوا ذا أرسالي تروح يعني تروح إنتو ذا ترسل أشألك سؤال هادا الترسل متعود على ذي السيكريشن؟ الترسل يتعامل مع السيكريشن دي على إنها إيه؟ على إنها فورين بولي زي أي فورين بولي في الدنيا لو في فورين بولي دخل في دراعك لقدر وداعين تتخشبك ومنما دخلت في دراعي أصدق إيه؟ تحاولت الأول بإيه؟ هدي مثلا فاتري سيردو بعد أن تتحاول بإيه؟ فيبروز نار Collection of giant inflammatory and chronic inflammatory cells, who call today how fibrosis. Ah, ilmech, co udawne, to jest is surrounded, by a mały, <So>, This will create a foreign body reaction. او من ثميه Granulomatous Reaction. هتقالك سؤالي. اللي حصل هنا من of and surrounding دايما ان الكاليزيوم محاور بإيه fibers كرسول. طب يا ترى العيال اللي عنده هذين ماذا؟ اللي عنده هشتكي يقول عندي ماس في بتاعي يبقى أنتيجي من لدث سوالي موضوع بسيط أو من لدث ما مميزات اللدث سوالي؟ هل من زي مع في لا نقوله ست شورج الكول. يبغى يقولك إيه؟ باترونك بس عم لك بارب بارب أهم ما كلمة أهم كذي كلمة لكن اللي صار painful سوالي. أتلاقي سوالي اول كانيوم البينفل هو ايه؟ صح سؤال ده سهل بقى. طب امتى يبقى بينفل إمتى الكالديو يبقى اه لو بقى انت يبقى امتى يفقد هذه الخاصيه ويبقى بينفل لو بقى ايه؟ لو بقى انفكت طب لو محافظ على العيان انا شكوى العيان من ايه؟ ليدل يا دكتور ده بيكبر ببطء يبقى كرونيك وبقالوا 6 شهور يبقى كرونيك هو اللي يبقى بالظبط اصلا كانوا بيقولك ممكن تحصل من هنا ممكن تحصلوا من هنا ممكن تحصلوا من السكن سايد وممكن تفحصوا من الكونتاكت سايد برضو لو اي حد يقولك طب انا عندي له في فين أنا حاجة. يقول له دكتور فين له دكتور في is better palpated than deep ليك كانجد انا دايما ما بعرف اشوف كويس اللي قدام الكالسيوم مخبي علينا الكالسيوم دي ما اه تضغط على المطر تطلع على الكالسيوم تحسه يبقى الكالسيوم better palpated موجود ايه ولا دي حط ايدك عن الدالت دي ده انت تحط هنا كده كلنا نحط ايدينا هنا كده إيدي الاحساس اسمه فيرما في عندي يا جماعه بالبساطه أي ناس في الكره بتلعب حاجه من ثلاثه اطلع اقرف او اطلع حاجه ثاني فارض ارفع كده اسمه ايه صرف الكلام بتاعنا فيرم. طيب هنا كده ديفايند حركة فويلي فاضي عدت أول ما حطيت على الجلد ما إيه بيرمور لله محمد لله, لله أنا من عرس ما أدينو أو الكلام ده موجود. كذا أنا فرقت من كارسينوما أو مقومين جلس الناس بتاع الصراطات تبقى هارفت بوصوا عبارات مويلدي فايند تبقى ايه؟, تبقى إيه دي دي الحمد لله اول ما في المويلدي انا من الايه؟ من الأدينو كارسينوما أو مبومين جنان طبعا السؤال ثاني لو انت بسكت الاسكن اللي, اللي هنا تبقى لا نص أبو يفرق معايا طبعا كده برضو الحمد لله أنا فررتو من حاجة تانية اسمها سبشعر سيس دي ممكن العيان. دلوقتي ده جيل ده جيل عليه ممكن أي غذة الهونية من دول تعمل لي كده ماذ؟ اسمها, اسمها إيه؟ عن الكاليزيون في إيه؟ هيا فيه سبشعر سيس لكن بقى كون ان الكاليزيوم متأل تكشلتو تسكين انا كده فرقته من كده من ستشدت طب لو مصدت عالكاليزيوم من جوه هلقى ايه؟ هلقى البلاط بسل اللي ماشى في من هنا كده وسعى ومن هنا كده وسعى بلاط في مصد الكاليزيوم؟ سيئة يعني انا مصدت إن هنا هلقى حتى مرصات الكاليزيوم يا جماعة؟ لونها كويس ولا لونها جنبه بيل. إذا ال area of the calculus هتبن بيل. لأن عامل في هنا. من من هنا أتبوص قصاد الحتة بجاء كاليشن الحتة بإيه؟ بإيه، وحواليها بجاءة البلاثتر؟ نقص الحتة بإيه، حواليها من هنا ومن هنا إيه؟ كونجشن. كإمجل كاليشن، بيشوير لك على مكان الإيه؟ بيشوير لك على مكان الإيه، الكاليشن يبقى <تصفيق> الارياء of opposite the collision demand and surrounded by... surrounded by ليه هذا الكلام؟ ليه هذا الكلام، عمل كده إيه؟ لأنه عمل إيه بجاءة البلاثتر؟ عمل تعطر عليات ايتي طيب صورت علمت في حقوق اهو فين بقى فين خذ بالك ان المال في مهدعه ليه لا خلاص ده كاليزيوم بس انا صايد كنا نتعب صايد بقول الحته دي بيه شويه خلاص ماشي كمان طيب مصير الكاليزيوم ايه هل كل الكاليزيوم لازم يتعمله براحه لا ممكن الكاليزيوم يكبس لوحده بشويه ميديكال بريكس يعني ممكن الكاليزيوم يكبس اي ممكن يحصل له او ممكن يعمل كومبليكيشن. ده مصير cerca يبقى الكالسيوم هيك يعمل كومبليكيشن كيف ازاي بقى لو انت دكتور شاطر للعينه ايه اعملي شويه كمادات ميه سخنه وشويه ليد مساج تنضم مع بعضها كمادات ميه سخنه مع ليد مساج ليه, ليه؟ كمادات الميه السخنه لو في حاجة حاجه ناشفه ممكن يحصل لها ايه تدوب طيب ليد مساج يعني انت من ممكن مع الضغط لو في حاجه قافله بأي فكرة كمادات المانسترنا والخدمة تيجي هني يعملوا إيه في الدخل؟ مع الضغط ومع كمادات المانسترنا تأيه بالضبط تفتح ممكن يكون دي كلها طيب حاجة على مادة البريتين هنداوت عندي بروتين سمع خبرش إيه ما كان بدي بروتين يلزج حاجة كمان هنديلو ستيرول عقب ما تيجي اللي يحصل كل شوية إنسان ما وكل شوية مين الكبسول فكل يحصل يكبر يبقى انت هتددي انتي بالوتيك عشان ما يحصلوش مكان جيرم بكتيريا هتددي ستيرويد عشان ما يحصلوش ايه عشان يحصلوش ايه عشان ما يكبرش في الحلق ان الله على العلاج ده كله ممكن يحصلوا ايه ردود خد بقى لكن العلاج ده اسمه ايه بقى هناخد كمان شويه اسمه ايه سيرجيكال ولا ميديكال ده ميديكال طب ما هي كومبليكيشن اوف ممكن الجاليسيو يكبر ويتعبد الهدود يحصلوا حاجة اسمها ازاي؟ يعني ازاي الجاليسيو؟ بدأ ايه كبير في نهض؟ بدأ يطلع اللي دلوقتي؟ اللي كده يعمل الانسجارين كده يمكن يبروجيت كده طيب ممكن يكبر نتاحه ولا ايه بدا يفتح منه ويعدد؟ كنشان طيبا دلوقتي برووجيت سروزة؟ كل وقت ما دي الميردي هتكرر العين يعمل حاجه اسمها ايريتيشن جراديروما طيب ساعات الكالندريون يعمل ساعات دي على على ساعات هيبقى الكاليزم ده اللي بدأ يطلع على يبقى اسمه تبقى ممكن يكبر من تتالث اماكن يكبر من ناحيه للسنكあります ما من ناحية كنت و يكبر من ناحية, ناحية الليد margin margin وده طب ممكن الكالسيوم يكبر مكانه بس ما يطلعش أسألك سؤال، لو الكالسيوم كدري اوي في القو أبرлед يحتر Ve be v nasıl Bu sor et لو الكاليزيون في الزرور زد كيفر قوي ما الزرور زد وينزل أنا على نفسي يا أه طيب أهم حاجة بقى يا جماعة لو الكاليزيون كيفر قوي ممكن يضغط شايفين كده؟ ضغط على مين وبواصنة كورنيا ذكرني يا ريجولر فاكرين مرة مهم أستيجماتيزم مهمة قويه وقرب الشفر إن ممكن يعمل أستيجماتيزم تعمل في الكيربتشر اوف وون او ذا المفاجاه ان الاثنين بيعملوا بعض يعني الكليجيوم يعمل استجماتيزم والاستجماتيزم يعمل كليجيوم ثلاث ازاي <تصفيق> انا قلت لك ازاي الكليجيوم يعمل استجماتيزم صح ازاي الاستجماتيزم يعمل كليجيوم إحنا قلنا أي ايرور انفراكشن يخلي بنعه اللز قليله دي في اي مشكله اي عيان يا جماعة عنده ايرور اوف ممكن يجيله مشاكل في اللز ممكن يجيله له يمكن يجرو ساي، آه ممكن يجرو ممكن يجيله آه. هنا السؤال يقول لك إيه؟ الاثنين بيعترض السؤال الشافي، الاثنين بيعملوا بعض يعني الكالينز يعمل الأستيماز والأستيماز تيجي أو الكالينزير ويحولها للكول. كده الكالينز بيعمل معايا. بعمر إيه؟ اللي بعد كده. تستورني. كن اللي لا لا تلاقي صلى ازاي؟ على الرغم من ان ماهوش اوريجانزم يخطل ملتبلكيش اليولي يبقى شق... يكون من كده مش من الواحد ممكن يبقى كذا واحد على الرغم من ان مافيش اوريجانزم ازاي صح <تصفيق> بقى لا بيشكر سنه ايوه اشكره ده اشكر ثاني ايوه علي بقولك يا خلاص هنا يا انت واحد جاوب صح دلوقتي يا دي كده قلنا لو حصل ايه هنا ايه ما ممكن ده يكبر يعمل ايه الدكتور اللي جنبنا كالسيوم يبقى الكالسيوم ممكن يعمل النيبرنج ده ماشي يا جماعه ازاي نحصل على مالتيبليكيشن ان الكالسيوم دلوقتي هنا كالسيوم اهو هيضغط على الضغط اللي جنبها يقفلها والضغط اللي جنبها تكون هي كمان ايه تكون هي كمان كالسيوم طب ايه الكمبليكيشن اللي بعد كده تاني مش موجود عندكم في الكتاب ان <تسألون> الكالسيوم ده يا جماعه ممكن في اي لحظه يتحول لمالجنامت يبقى نزود مالجنامت ترانسفورميشن وبين التردد اللي حصل لما نعمل ترانزفورم أهم سؤال في هو العلاج التريتمنت والديفرنشال داياجنو دا اهم سؤال في الكاليزيون. يعني لو جالك فلايز لاخر السنه اكيد هيقولك على طول هيقولك ايه ديفرنشال ده دا السؤال المشهور عليه شوية كل ما دي أنا ديفرنشال العاد بيوقعك دايما خاطري حلو في انا كنت اول جهه شفت له مودام بس معلش خلاص انت برينسر زي الكريت ده يا جماعه ممكن من مع ايه انا قلت ممكن يتلخبط مع الادينوكارسينوما زي اللي بقى ده الكرينسر تبقى ار ايه الدي باير بس توقع كده يعني لو يجي لي ده لا ده ايه ده عند يعني أنا أش... طبعا أول شخص قصرها بأنه هذا هو إنديفايند لا الحقيقة اللي بيحصل بي في كل كليش أنا أول ما شوفته ذكرني بأشيله عليا يرجع ثاني لذلك أنا أشيله بيرجع غلط أشيله عليا يرجع ثاني لما يحصل ريكارد أسر أكسجين أنا ده ندعيه سبب موضوع هذا هو إنديفايند أسر حاجة بتشكلني في الماس النان سرطان هي ريكارد أسر أكسجين ساعتها أشيل الماس كلها وضعتها للمعمل يعني نامل إيه بس ساعتها فيجن الايه فيجنات ازاي نفرق من عن طريق من تو كده طيب ممكن في يطلع عامل في عباره عن سدس يعني ممكن الماس او زرات تكون في الجلد الجاف تكون تيبو ولو قطعتها ما دم مش أهم حاجة لو عملت وظهر مان لأكشن يطمع إيه لو, لو ناسي يتفل إيه لو عملت ما طب لو الناس دي فيه, فيه؟ لو عملت في البورجلين 6 هيطلع بصف، في المست كان بيه جدول ما بينهم، تحصل في مادة الإنساوي، يتكتب إيه أهم يا جماعة، دي ممكن اشرح لي في ميديكال ايوه ايه بقى كمان معايا ضمن امبراتك وايه والكورتيزون اديكوا العلاج مكلف هنروح على الجراحه تبقى ناس تعب وموت موت عندي كيس دهنه نفتحهم يا ماما وبعد كده ايه لو مش هفتح الكيس الدهن يا ماما ما لقيناش مفيش مش هفتحها ايه يا عندي حل كده وصل اجي في, في, في الكلينيكيا واروح ايه أحيان جوان ستيرويد ساحبك يبع لكم أقول لا انترا ليجينال انترا ليجينال ايه يا تبع ايه ليه انترا ليجينال نعم ايه ما طريقة لكن عندنا في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 اعمل كوتري هنا بعد الايه بعد فتح ده. طب كليجو بال اهلدي لا و لو كليجو البارج وانت تك تيجي كليج جيم. راح تساعوني. اصلا مكتسب. ايه صحيح ايه مش ايه. ده تكالب شهور وثلاثة. لو ما حصل طب لو ما نام فيكتس. لو الايه البارج. will define كل شيء بامريكا. يعني. ايه طب الحمد لله لقيناه firm ونوكالاية لقيناه firm و define هو اللي ايه؟ هو الكاليسيو بتعمله الرباب بنعمل له عملية من خطوتين بإستخف بتحكي الكاليسيو وعليني جيت عليها ببكيها يبقى العملية and العملية قد اسمين من خطوات هذه عملية مايه incision and scraping طب عملية طبعا عملية. تنسيه كويس وبعدين اقلب جبن العين انا جبن العين مقلوب وبعدين اجيب اله اللي علب احششه اللي شيشه ايوه اجيب اله عامل شبه الماشي يمسكه بقى الايه بس فين من هنا كده بتدور من هنا كده طب اشرب من هنا من هنا أقل جبن العين اهو جبن العين مقلوب واروح مركب المشه دي كده هنا كده على أنا هو في المنصة دي مصيدة لي، أنا حاطينها حاوليني بالضبط، حاولين هو بيجيب كلمة قوي قوي قوي، بعدين، أجيب المانشوف بتاعي وحدة أكيد، آمش إنزيم أيه كمان، لازم الإنزيم، لو أنا العرض عم أكتب هو من جلسة واضحه، لازم الإنزيم حتى أنا كتبتلك وياهم، لازم الإنزيم يبقى غير طب وعدين. بعد ما عنا ده بنجيب معلقه، سبون أو من ده. ايه؟ وقتيني قاعدة إيه في الكونسنت أو الزجاليسيون مجحاجحة، يعني إنا فتحتك من ناكل اهو مرض وفضلك الليجوبة ده كده، تعالى شوية كل ده هيتملى إيه؟ هيتملى بايبروش، كنت باقي هنا في خطوة بقى زيادة لو إنت عبدت كده بس، فتحتك كده ووظفت وخلاص ممكن في أي لحظة يعب بتاقي، ممكن يعبي بي ممكن يتكون تاني، ويكون كاليسيون تاني طبعا عشان الدكتور أمنع الريجارة، تعم ولا بعد ما هنخلص العملية وبعد ما اتخلص الكبس الكبس جزء من دي جزء من الكبسوله ليه لو انت قطعت جزء من الكبسوله ينفع يتكون تاني يبقى صالح عارف في حاجه فيكم بالحقيقه طب اتحب. اتحبه عضوك. اتحبه عضوك. اتحبه عضوك. ما انتوا ما ولا جلدي منهم على طول هو هات السؤال سؤال بطريقه ايه فايده البورسيل؟ يا عم لاحظ انا بقولك عم لازم اقفق عليه جامد عشان اعمل دي ايه؟ كومبريشن عارف لو انت فتحت هنا هو كده اهو من غير كومبريشن من غير فورس ايه اللي هيتصير بليدج الكونسبت فايده دي يا جماعه بقت انبلوب تا فلا مش هتعرف يبقى ايه فايده الكالسيوم فورس بيعمل ايه؟ بيعمل كومبريشن هيقلل انا اريد على على ان كان ان فيديو ليه وأنا عليه اردت ان دي ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان كده كده اردت ان اردت ان يعني على اردت ان اردت لكم يعني ان اردت أنا يعني, يعني أنا مش ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت رح ما راح كيبه كده في القبرة ليه؟ وروح قابلش بيه وروح ايه؟ وروح قلب، زي قلب كده وبعدين اعمل ايه زي ما نمسى فيه؟ غير كده وبعدين اعمل كحس وبعدين اشب جزء من كمسول وعمل له ايه؟ كاتل وبعدين عمليه اخذ ماشي؟ يبصور الكمزلي؟ واتكون نتيجة من كمزيك ومشي بيه؟ وفور البودية لأكس انه خلاص؟ فلد راح اشق؟ ماشي خلاص؟ اش سلام سلام <تصفيق> خلاص يا سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام تحت سلام تحت سلام سلام لازم سلام سلام سلام سلام مكان سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام يسؤال شاكوية مهم برضو لو ما كاليجيو التام ليه؟ انا هقولوك اللي انا بعمله بس شوه ده شوه ده اللي هم عاديه انا بعمله عليه. يعني دلوقتي واحد انا صورتين عند عند واحد اثنين مثلا ثلاثة كالسيوم او أربعة، او مثل نفس العيام واحد اثنين 3 أربعة لتر تعمل ايه لا انا وقت الحساب اقول له تعال انت بس واحد افتحنا ثلاثه افتح كل مره بستنى كويس قوي يعني افتحه 1 باي 1 او اقول له يا استاذ ماشي مش عايزنا نفتحهم 1 باي 1 طب هو بيسالك أو السؤال بطريقة أخرى إزاي منهم ما هو علاج ماشي الـ. ماشي الـ. ماشي الـ. ده widzę, że na temat tych spraw, a mówię o tych że że że to mówiłem, on kogoś nie zajął, bo nie to to że i jesteśmy już na chwili, hej, BAE, widzisz, the stuff. Tylko nasz film z Tarzanem, to całe. Hej, to to jest. to jest. combine the of A and B of the and leaving يبقى بنعمل <تصفيق> بونبايند اكشن اوف ذا سارتس عند الكونجاكتيفو خلاص ماشي يا وبعدين نسيب الغور سيف ونحط اللي مكان اللي احنا شلناه مكان الاستفيك نحط في ايه خلاص طبعاً كده يعني ماشي مهم قوي قوي قوي, قوي لما اقوله تجميعة هو انا خدنا المنهج طب بتعمل اللي انت؟ اللي فرايد <تصفيق> اقصد بالبسطح صح الاستار تبع صح طب, طب. طب ده ايه الكوردي اديبي ولا ديبيكال اديبيكال مين اللي بيعمل تيبيكال هيقوم الاكثر بتعمل, بتعمل ممكن تعمل اكيو دا كروس في سايف سميش نعم اه ماشي بس لو سالك فيرما وباش ما ايه دول لهم نسبة مش هنالك ما وقت يعني في الامتحان ايه حاجات غير ما تقول ايه لو هو بقى مني انا تقولينو بقى في الامتحان كامل كروليك وانت تكلمي صحيح كامل كروليك بس رير صحيح بصحيح من البلد ببس هتقرد لانه يمكنك ان تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون في كنت تكون أوكي كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت مشاكل مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون يا جميل، احنا نسل دهنا يقالوا صوبة رابينج مع نورمالي اللاجس ضايرت للجاية لا سيكون عبره، فوره اللاجس بقيلة عن القرنية، بص لأ في ناس اللي قرموش رجحت الورا ضايرت الباكر، إلا بتوعادنا الرموش المعوجة. واحد أو اثنين، أو ثلاثة، أو اربعة، نسميهم إيه؟ رابينج لاشيو، خلاص؟ فلو عارض إنه مش المعروّة أو أقل تتسكولز رابين كليش. طالع إنه مش دي هذا مش معروّة أو. هشوف فين هشوف هنا فين. الكورنيا هشوف هنا كمان. كل نفسيفا. وين كل نفسيفا؟ خلنا نقول هي كتير. يعني بيقول إن كل نفسيفا اللي هو لقب ال إذا أني بقول إذا لقنا بعد شو هالكل بعد شوية هنا؟ دي ولكن هذا هو المعول الذي يمكن ان يكون المعول هو المعول هو المعول هو المعول هو المعول العام المعول رموش المعول هو المعول هو المعول هو المعول من المعول هو المعول هو المعول هو المعول هو المعول هو المعول هو المعول هو من هو المعول هو المعول هو المعول هو المعول هو المعول هو المعول هو المعول هو طب لو, لو العيان بتاعه من ده بحرص الكون جانس من ما من انا لو عدت الرموش المعروفه انها جانبه من الدمس ده أربعة او افل خلاص طيب على العلاج بتاع الرجل جدا. لو عندك رموش معروف بزاك انا منه في طريقة مثل طريقة يعني ايه؟ ده مش عاجبك؟ أيه. خد ورقه تمشيله و القاط وشدوا خلاص اهو شدناه ما طريقه الاراضي الايبايشن ريبل اوف زمان المشكله ممكن يطلع واحد دول لا اللي بيقى هو الهيرفولج الهيرفولج دي كل ما شفت الرموز طلعت واحده تاني ايه طلعت واحد برضو يبقى هنا في الإباقيشة هنا طريقة تيب برايم. الرمز هيتطلع تاني وهنا سوالفه كل. الرمز هيتطلع تاني بعد أسير. بعد أسبوعين لكي أو ثلاثة. ويوصل حجم الطبيعي بعد أسير الرمز لما شيله بعد شهرين أو ثلاثة. يبقى أيقوني ينبت بعد أسبوعين أو ثلاثة. ويوصل حجم الطبيعي بعد شهرين أو ثلاثة. طبعاً طريقة وشة. لكن لا إني كشف. عادت تثبت. وإنتو لا بديلة. طريقة سيدي هكي بالكهرباء سيدي هكي بالكهرباء أجيب يا جماعة إبرة وضعي نواصل وضعي السلكة <تصفيق> وعيش الجهاز اللي أنا بكلمه ده اللي فيه سلكة وفي إبرة بدخلها هنا اسمه إيه؟ الالكترول طبعا الالكترولس الأحفر الالكترولس الأحفر أنا عايز إذا حكيته خزيني عشان كده أفضل سيه؟ بعد طب إيه نارجع بعد الـ لو ما ديش وقت يعني ما حتى يلي بحطة عن ولو انت تمشي معمول او لو انت تمشي العين او لو انت تمشي معمول لا طبعا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في لا لا لا في لا لا لا لا لا في اللي لأولى لو في الكل أو في الكلشان كتائفة أو في لش من نوع إيه بيكون نعمل إيه اباديشن اباديشن لو معينة خلاص يا قبل عملية خطيرة أو لو في InScience أي Enfination إزاي جهة نعمل إلكترولز الإلكترولز تجهاش واحد، ممكن في نفس الجهاز ممكن أعمل في حاجة الالكترولز. او نفس الجهاز اللي إن انا كنت لسه ستراسمه ممكن اعمل ديه حاجة تالي لانتنا ها باية سيرجي الجهاز انا كنت في الابرة صح؟ العين خطوة اول خطوة اعمل ايه طبعا؟ طالع منه سلكين اهو سلك في نهايته 10 و 300 حتة حديدة. ده لبوضة الاكتروز بوضة الاكتروز في بين الابرة ده ايه؟ نيبة الخبطور. البص الخبطور بحطاها من حيث الحليلة بحطاها كل خطاها العيان. طيب الابرة بحطها فيه. لسا ايضا. بحطاها بالشعراية المعروضة. او قدرعيان ولا الشعراية المعروضة ولا ايه. الابرة ايه. ولا الجهازه. اي شرعا. وبعدين اشغل الجهاز. لو انا شركلت الجهاز يا جماعة. بالطريقة دي شركلته بكامره ثلاثة امبير بس. لمدة ثلاثين ثانية. كده انا هحصل على الهيكترولز اما لو شغلت الجهاز بكهرباء جاندة قوي 30 ملي أمبير لمدة 3 ثواني فقط كده انا هحصل على حكم مهضة يا شو بقى من الدكترولز فقط ايه فتطبيط الجهاز طب انا على حاجة هتعمل إيه؟ يعني ايه السلكة هنا هو النيجاتيف الإلكترون ده ازاي انا شعرايه انت ظاهر وقع هل الكهربا هتعمل لي استرتش هي فوريت لا ما ايه اللي بيحصل بيقول لك ان هاندز نيجاتيف بيعمل لي بيعمل حاجتين بيجذب الصوديوم ويحلل المايه كده يعني ايه بيجذب الصوديوم بيجيب الصوديوم ايون من جميع التشتات دي مياه صوديوم ايون شوف هنا بيجذب صوديوم ويجي المية ويحللها ال o h يبقى النجا تبقى لكتروز الصوديوم ويحلل ماشي دلوقتي ايه اللي ال n في ال-H ايه؟ ال v e v e e ايه اللي كان غلط؟ انا عرفت ان انا شغال صح. ايه ساين اوف كارنه؟ ايه التهنيك؟ رتجي. ايه الدليل ان انت صح؟ ده الهيدروجين اير بتطلع على عليه ايه طول ما انت شغال على الهيبركيه. يعني طول ما انت شغال البلايفركاف بتطلع اه يبقى ده اللي عباره عن ايه؟ عن الهيدروجين اير. طب في تقول ان انا صح؟ بعد ما الثلاثين عشان انتقلت بعد ما عشان اشتغل صح لازم اشد الشعرايه الاقيها طلعت من غير اي ريزيستنس يبقى انا هي فاين اوف باكتريف الهيدروجين بيطلع على هيئه بابل والشعرايه بتتشد من غير من غير ايه بص لو انا كنت على نفس الجهاز شغلت وانا فيها الزباله دي 30 ميلي امبير بيقول لك ان الابره مش ثانيه بقى التفاعل الكيميائي هتعمل هنا صخوريه واعمل الهيت والهيت هو اللي يبوظ الايه النيل كله الأسف الجديد ده دا دايماً دا هاي زي ما هي هنا في بروز. هذه مشكلة. في بروز هايوعن الشعرة دي قالت ولا في عندي شعر كده ممكن في بروز زي ما هي عندي شعر normal يبقى المشكله في الضيابير بليبة الصلاة لأنه ب induces في بروز وهذا في بروز نتحا في normal نير by اللي جنبنا اللي جنبت نورمال ممكن يطلع ايه؟ ممكن تتعال. إذا كلنا بنعمل electrolysis وما بنعمل ماذا يا جماعه بحسن حاجة بقى دلوقتي ولا الزبط ولا الزبط ولا الزبط بحسن حاجة أي شعر زائد بنتي له دلوقتي خلاص بقى بالليزر بحسن حاجة استبداء من الزبط الزبط الليزر. الليزر بقى شعراية هي الشعراية تلقى مش, مش حاجة نورمال هستقصر الليزر very localized الليزر will not affect any normal nearby واحد الحاجة لعلاج اي شعرك مش عجبك هو ايه؟ هو ايه؟ فاكر الرموش المعبوبة لو عادتها كتير بسماء؟ تلكيس، مهما تلكيس الناس جمهور جمهور. طب دلوقتي انت لوكو دلوقتي انا دلوقتي وحسة تكون زنطاي فهذا خلاص نعم نظري بس الحاجات اللي دي اللي دي مفعتي في الامتحان نعم هذا ألا أتذكر النظري بتاع يعني أتذكر النظري عادي كتب نعم آه والوالسوائل تراشوفها من الاصص وخلاص هاكدة دلوقتي قبل كم يوم على الامتحان كم يوم حلو كم يوم يومان هو الصدر والامتحان حدث كاما يعني إذا أريد ما كامل طب دائما أتصرف عياته من الدكول الإرائيز إيه؟ أجل مع الليل خلونا إليك أنت أين لا إيه؟ بعد الليل الليل الليل الليل على طيب خلاص إيما أنتوا عديين إيما أنتوا خلاص إيما الجمعة جاية ساعة 2 إيه؟ عزين. اه بطل انبطل ها خمس درجات اللي خلاص خلاص خلاص ثم يعني ايه تجد خلاص خلاص خلاص خلاص انك تجد انك تجد انك يعني عدد تجد انك تجد من تجد انك تجد انك تجد انك تجد رجيل رجيل ليه؟ رموش معه ده؟ مش هكين حاجة ايو رموش ده يجو عشرينهم رموش المعووجة دي طيب أكتر من أربعة فدي بقى ترجيل بص رموش المعووجة بتحكي فين بتحكي في الكورني أيوة بتحكي بقى أن يكون شاكتاي بقى البيب يا ترى ايه سبب التريكس ده خد بالك ممكن في تريكس نبقى وانتر يعني ايه وانتر يعني الشيء اللي معوج مش مش حاله سليمه ايه مال مين اللي معوج طرف صور العوق الجسم شخصيا هو اللي معوج جبت لما يتعوج لجوه كده ده اللي بنبقى ناخدوا اسمه انتروبي يبقى الرموش معوجه مش عشان هي اللي معوجه معوج عشان العيان عنده ايه انتروبي ده تريك ايه بجد لا ده لتنميش تريكيز سكندري تو انتروبيوس او بنسميه سودو تريكيز انت سين تريكيز او تريكيز هنا اللي معروق هو, اللي هو طب ما اللي معروق هو الجل او هنا اللي دلوقتي الشعرية. ده بنسميه بس. ده بنسميه تريكيز او ترو تريكيز فهنا اللي معوق الجسم هنا اللي معوق الشعر طيب التريكيز لازم ده مش موضوع التريكيز بتاعنا اللي, اللي هو بيور تريكيزد او اللي هو ثرو تريكيز زي اي حاجة في الدنيا ممكن تبقى كونجنيتال وممكن تبقى ايه اكوار الكونجنيتال تريكيز مش عايزنا قلنا ايه ده هو عارف كده بيسموه ديستكي يبقى انت من غير ما تفهم حاجة ما هو هو شكله عامل ازاي اسمه ده العيان يا جماعة ده الليت مارسل بتاعه ده العيان الرموش كلها نورف طب لبالرموش نور ماروهات اين وشكلة فايه الامنينجلي بتاعت مين موميان كيلان بساقي في مجال الامنينج موميان كيلان ده اكترا روط بط زيادة من الرموش المعبوكة وده اسمه بيت تي كييدس اللي هو مين يعني كونج يوه بالعيان اللي عنده اكترا روط مصدى يريدت تلاشر موجودة فيه صلاح احترامكم الزفارت اوف ذا اوپننج اوف موميان جلاس لك العيان ده بدل يكون موميان جلان بكون مكانها ايه كده الموميان جلاس موجوده ولا مش موجوده مش موجود. ما يكون موميان جلان سؤال وجود الموميان جلاس يعمل لي حاجتين يجيب لك عندك دراي اي ولا ريبلش لو طب سؤال وجود ده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 لو انا انت الصف الزيارة ده تتعام ايه؟ تتعام كفر خلاص يبقى ده علاج وتهلق اوي، هشيل الرموش الزيارة المشكلة مش في الكونجيدر، المشكلة في الاكوائر العيان كان نورج يعني الرموش كلها كانت نورج وبعدها حصله فيبروزة لأي طب بالأشباب هنا؟ بدأت فيبروزة ده جماعة كان الرموش ايه؟ اتعاود ده اسمه اكوائر تلكيجيدر السبب هو فيبروزة على الليد مرضي الفايبروز العلاجي برضه فانتو هنا عوج الشعرات هنا العلاج صعب قوي ليه وانت كتير شعر معوج ممكن غصب عنك تشيل معاه شعر ايه المورمان. هنا في مشكلة ان الرموش المعوجه موجوده فين فوق الرموش النورمال لكن هنا الرموش المعوجه كانت فين كانت صف لوحدها هنا في مشكلة ان النورمال اند اب وده على صعب. السؤال بقى دلوقتي تجميع يعني حته ثابتة كل المنهج ايه اللي يعمل ما حاجات بتحافظه في تنبح لازم تبقى مرات اللي قال فايبروس على الاسم في مرض اسمها ما اسمه استراكوما ده كلنا بنجينا تركوما وكلنا التركوما بتاعتنا بتلحم وتدي مكانها ايه فيبروز. ده النست دنجرس مرض اسمه سيب مكانه في بروز. ممكن أنا يكون عنده هنا ايه اللي أما لو في بروز، سكير الالسر جدي، ما ينيل عنده إيش؟ الالسر تبريد فرايز. الالسر جدي نحن بيج. في بروز. ممكن يصير يكون الالسر تبريد فرايز. ممكن يصير يكون فينا بير. في مرض كده أوت وين تيجي؟ في كون فطقيع. في كون بلستر. فطقيع. وين فطقيع تشر؟ وشيء مكانه في مرض اسمه المرض الفقاعي. تكترشيا. يعني في ولكن هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون لا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو المكان الذي لو ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان بقى هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا في صف تاني ايه اب نورمال لي ده عنده ايه اهو ده ده تري متري شايفين الرموش في صف الجير الارنال شايفه مش باين اه ده طبيعي نفس كده جنب السكتير ان الاكسترا رور رموش الزياده تبقى ايه تبقى فيتام اند ليجمنت يعني الرموش الصف الزياده ده اهو مش باين يعني مش باين بيبقى رفيع قوي وكمان لزق ايه لز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 7- يشمع… عند يشتكي يشتكي بعد 6 سنين على الرموش دي مش بسطل بعد 6 سنين لا دا بيت, بيت ولد بينا باش قبل ست سنين الرموش دي بتبقى مش حاجة. يبقى ليه بتاعت مش هيشتكي بعد 6 سنين قبل هذا الأمر الرموش بتبقى باية مش هتعمل أي مشكلة يبقى العيام بتاع الس هيشتكي من الأول هيشتكي من الأول يا خلاكي. هشتيجل من الأول ساعة تستجيزة هشتيجل بعد إيه؟ بعد ست طب إيه المشاكل بقى؟ الرمول العين لو سمعت بقى تقلف مع بعض الرمول تتخطف العين ممكن يحصل على كورنيا إيه؟ أهلاً ممكن يشكل جهد طيباً؟ ألصى الكورية ألصى بإيه؟ وعشان لازم إيه؟ يعني يحصل لفتكة ومن كتر الاحتكاك ركز ده بعيد؟ من كتر الاحتكاك بس انتلاج إيروذية بتاع الكورنيا والإيروذية بتاع الكورنيا بدأ يضغطوا كده هو بطبقة من الكرافين بيجواجد الكورنيا وكونجاك طيبة بعيد كرافين بقوا شبه مين بقى؟ شبه الاسكني الكمبليكيشن ده اسمه ابي درماريزيشن بقوا شبه الابي درماريزيشن سأسألكم سؤال What is على A of a على the of, a layer على of the cornea and the of the, of the, of the where comes the keratin هذا من السؤال ده سؤال الساعة واحدة بالليل والمتحان الصباح يعني كانت تذكري بكل مثلا الظبط الساعة واحدة بالليل الصبح. خير يا ركتور هو مولكم بذاكرتي اديتني الامتحان الصبح كاتبين ايه انا درست ايه دلوقتي الامتحان الصبح من اين ياتي الكه هقول من اين ياتي بس يعني ايه يعني ايه الاهميه والامتحان الصبح ولد مش خليك مرش حياتك مش الكراتين يعني حياتك خليك مرش عارف معرفتها خالص ماليش بطيخ مش وقته وتلاقيها عاد في مدرسة العلوم ومدرسة عشان يقول لها ليه؟ يعني ماشي مش بس يعني ايه, إيه على حاجات كده المهم دلوقتي الرموز لك ان السوبرفيشال زيلز اوجايتيل هي روتيشن احتواكب حاول يبقى الكراتين ده عباره عن ميتابليزيا تحور في السوبرفيش هالسلزق من ابيتيليم ليه السوبرفيش هالسلزق من ابيتيليم متحولت لكراتين ليه؟ لكراتين لكروليك ابيتيش هلقكم منين جيد الكراتين ده؟ 3 تعالوا بقى نعالك الكورنزين ثلاثة رجيز في الأوسط الكورنزين على أنه قلنا عليك السهل هو وصعب زيادة زيادة نشيله هنجيب نحطها هنا ثلاثة أربعة أيام لك هنا خد ولا حاجة كاز الاكرتون ده انا هشتغل 1 باي 1 ما عندكش جهاز يوقع لي ثلاثه مع بعض ثلاثة اربعه مع بعض عشان اخلص عندي يا جماعه الاسطوانه كده طويله فيها CO2 دي هتديني كوايه بصفر طول انا عايز اخلصهم فيه, فيه. في بروف افتح يتكون لك هنا ايس بول الفلتر بتاعها ناقص 80 يجيب الايس بول دي تحطها على الرموش لا رموش على الرموش لا رموش وقتي انا عن الرموش بالتجريط ده اسمه إذبو كرايو سيرابي إيه المشاكل؟ إيه مميزات ميزة الكرايو سيرابي الأول؟ مشتغل وان ميوان؟ مشتغل في جروب طب إيه العيب؟ إن التبريد ده ممكن يوصل لنين؟ لايه هيوصل لليه؟ هيوصل لليه؟ ممكن يوصل الشعر النورمان يبقى الـ advantage ممكن يأثير على النورمان لكي؟ كمان ممكن التبريد ده معنا ونخلصه على الرمش الياب بوابني البيجمين ممكن منظن الكمبليكيشن يعمل لي دي بيجمينتاشن طيب عشان ما توقعش الشعر السليم انا كامل بقى تعال من العمليه دي كاستيك ادي عين اهو دول كده عققول اول الكاستيك ولا لا ده شعر نورمال وده طرط ايه رايك في اللي جوه دي ويز ديفولب ولا ريدومنتري ريدومنتري وطلع مكانها ايه, إيه؟ ده شعر نورمال وده شعر اب نورمال ده الصف الايه على علشان يا جماعه بقى, بقى نبعد الشعر النورمال ده يقول لك ممكن قبل أن تعمل تبريد، تيجي تبقى فتحيني وكذا هل حالة بيه؟ المنطقة دي اسمها مطقة الايه؟ الغريلائي كده أسننا الليد الأنسير واللملي وبوستير واللملي بقولك هذي الجروب بتاع التبريد ده ووجه التبريد بتاع نحية أنهي الملي وبوستير واللملي بقى أنا عملت تبريد، بس بعد ما عملت ايه بالليد؟ بعد ما عمدت اثنين، عملت تبريد أفضر أفضر لميلة بدمجر مبتدل، عمدت الليد باتنين طبعينا عمالة عملت تبريد بسوطة حضراتكم هعمل تبريد فأنهي لامللي القدام دي هأنهي لاجل نور لا انا هوجه التبريد نحية أنهي لاملي، وستيروا اللامل صوت قبل العملية مفينا العمالات إيه الليس هاسبتوا اول وايه بص على انا بعمل تبريد لاملي اللي, اللي فيها رموش كيف فيه رموش الرموش الثاني دي تبقى رفيعه وإيه؟ والإيه بجميل؟ هي دي العملية بتاعي سبيب. أنا بعمل تبريد بس إيه؟ بيب إيه؟ بيب ديالة. بيب ديالة. بيب. نعم, نعم؟ بقى <تصفيق> مين <الليلة لازم> <تصفيق> <تصفيق> لو طارق بص من حاجة لو الاكواير لقيت الرموش المعوجة يعني ايه كله نورمال كله نورمال ولقيت هنا في جم رموش كده والقلايه يعني الرموش المعوجة والقلايه بيقولك ممكن تيجي في المنطقه دهي واقص درجه بحيث ما انت خايفهم مع بعض يعني ما انت خايفهم مع بعض ثاني خايف مع بعض ثاني اجي احط حته من الرموش واقصها زي ما انت شايف كده اعمل فول ثيكنس ويج ريتراكشن طبعا العمليه دي مش هتنفع غير لما يكون الرموش المطلوبه ايه كثر غير لما تكون لوكالايز نا فل تيكلس ويج ريتراكشن يفضل لو لو الرموش ايه يا ما قلت لكم لو الرموش المطلوبه ايه لوكالايز العمليات المطلوبه منكم بقى ايه بقى دلوقتي في مشكله في العيان الرموش النورمال والرموش بقى الرموش المربعة والأمورهم من منهم على طول لو انا شيلت النورمال المربعة إن شاء الله شيء عملي النورمال إيه الحالة لا أنا هنا مش بالشغل الرموش المعروفة دي مش هشيل ركز على أنا عايز عمليات فا أبغى هذا الرموش ليش بعيد عن الكورني بمعنى في هذا العين بتاع الأكواد أنا مش هشيل الرموش فقط أنا لازم بلانش من تاواي فروم لكورن إزاي ولكن لو الرموش المعروفة دي في الأفضل في بنعمل عملية اسمها Van Millen لو الرموش المعاوجة في الأبرلت بنعمل عملية اسمها Webster Operation يبقى أنا عايزة تقولي من غير ما تفهم الأول امتى نعمل Van Millen Operation في Conjuncter Tregesis إنتا؟ هنتكلم في الأكوارد Tregesis في الأبرلت نعمل Webster في زي ما نعمل بان مانج انا قلت لك بنعمل انهي ليد انا امرات مين اللي المعلومه الطرط ولا الرموش رموش كويس نعمل ايه هتيجي تفتح هنا برضه فين في الجري لاين الليد بقى طول لاملي الامتير لاملي البطير لازم يركب معاي. هاجي على الامتير لاملي ده بعيد كان الحمد لله الرموش المعوجه بقت ايه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 بحط graph INDIGEN في الغريلان العملية دي في اني لب تنفع في اللور؟ لا. ليه يومتعش في اللور؟ أيه. ده الأبر وده اللور لين. دي الرموش انا بحط في العملية من قدام شوف كده بتبقى الـ graph ماشي بطول الـ grey كده لو في الـ لان بتاع الأبر صغير. لو انا عملت نفس العملية نفس في اللور لين. بقى اجربت بخينة وممور بيزيبول سنبقى شافلها ايه؟ في اللور ديس وحي يبقى ايه ما بنحبش نعملها في اللور ديس هيا يا جبعة ده اول كونترا انتكيش او رقم واحد بنحبش نعملها في اللور ديس دي كوزموتيكاليش؟ دي. سيد بتحبش نعملها في القبر ليد؟ ايه ده بس قالت سويا ده قبر لس ده فيه ايه? اللي معوج هو مين. طب تنفع? ليه? لو انت حسيت جراس هناك? اهيه. هل طب تتعلم? الجراس برضو اخطى الله ايه تلفت معايا برضو. هذي الجراس والنطر ريكس. ازا طب. يبقى رقم اثنان. ما تنفعش في القبر ليد ايه? تنفعش في القبر ليد ايه? انترومي. يور جراس والرول والزا ليد مطر. اهيه. يبقى الجراس هتلف مع الليد مرة مش تعمل حاجة. اذا ترسط ايه المشكلة فين? ترسط. الجرابت دي لا تعب لسه. ثالث كنترا اندكيه. تنصح في العيان ده. واحدة بتقول ايه? انا لسه ما قلتش هو بيه. تنصح في العيان ده. اول عيان ده مين انا هلسمه? صف اه? وصف اه. تمين? دستكيه. تنصح في الدستكيه. لو انت حطيت جرابت هنا. ده تبع مين؟ النور انا مش عايز ابدل نور انا عايز ابدل دول صح؟ يبقى الجرافت هنا قدام الرموش اللي انا عاوزها اللي انا اللي انا عايز اعدلها هذه الجرافت مش تنفع برضه يبقى رقم ثلاثة العملية دي كونتر انديكيتد ان او. كيز اوف ديسكيز لان الجرافت مش هتعدل النورمال للاسف الجرافت دي هتتشطر على مين دي بقى؟ على النورمال خلاص يبقى ممنوع العمليه دي بتتعمل في فين بقى الكواطش قبر ليد في ريكيب تنفع في اللور ليد ها اه ايش او خلاف كوسموتيكا ليه باية تنفع في القبر ليد اندروميون يور الجراس هتلف معاك لان المشكلة فين؟ في اين؟ تنفع في القبر ليد بطيب بتحضير في القبر ليد تنفع في القبر ليد بست كده الجراس هتبعي لانه لاتز نورمال، انا عايز اقبعي لأبنورب تهيبنا البان ملينزل؟ نعم؟ اه اين؟ هم؟ لو انا حطيت الجرافت فوق ما زي لو انا حطيت الجرافت ده، الـ lower list بين المارجن بتاعه الأمور بمزرد فالجرافت بقاش خواهش لكن لو اخشفت الجرافت من الـ lower list يبقاش lower لو اخشفت الجرافت بيتكالك على وشفه وليش عشان ينفع يقول اقوليك فاين مش هينفع انا من غير ما اخد الوقت مش هينفع ها؟ أبهي دي لها عمليتنا هولا؟ ايه دي السنانية دي ها ما هي حالة نورة ويب السر بصوا بقى الويبتار. أنا عملناكم مباجئة بالويب يا لورة السر بتاعني لتبص خلو تبصوا في اللورة جدت أي حاجة تنفع باللوور ليد في انكريم موضوعنا وجربت تنفع في ليد ايه انتروبيا ليه مش مال المره دي العمليات تعملها ده هو دلوقتي دلوقتي؟ طب اقدر لوور ليد اهو في انتروبيا مين اللي معروف دلوقتي دي مين الاحمر كونجكتيفا كونجكتيفا كان فيها حطه هنا عندنا حطه لا اسمها طرفه فكر كده تعمل ايه جديده تفتح الصفحه الصفحه بعدين لو انا عدازة اللي دي لو انا اتفردت بيه؟ هيتفرد اهو؟ تبع الناس اللي 12 رايز ايه السبب؟ هم حاجة رسومات هين؟ لما اتفردتوا اتفرد بس ايه رأيكم؟ انا اتفردتوا بالعافية لو تبتلت هيرجع فيها عطولي سمي يرجع شامل ايه؟ حط برده هنا الفكره دي حاجه عظمه انا فين المرة دي بقى في الجري في الطبقه الثالثه هو العمليه اسمها ايه هنا باي فين المرة دي في الصارتة الصارتة هنا في حاجة بقى ان الجرافت مش عمليه بالموس بس الجرافت كمان عملت يبقى هنا دي حاجه زيادة. <polarization> عشان كده العملية نفعك في ايه كمان هنفع لغير لد إيه كمان ماشي يا جماعة ده العين بتاع الوبنسط الروبيرشن ليه دي ما في كونترا في بص ده ممكن ليه؟ ما هنا هذا الجراسة هي في ليه ما في لو اللذ دي ما بيتحركش فأنا ضمن ان الجرافت دي مش تحك فيدي في العين لكن القبر لذي بيتحرك كله النهار الجرافت هتحك فيدي في العين. يبقى ليه العملية ده ها في القبر لذي ليه لو دي حفش جرافت الان في القبر دي. يقول جرافت والرفقة جينس ذاكور دي. دي ليه؟ لان القبر لذي ميلو القبر لذي ميلو دي بقى مور مودهول. في عيان واحد مع علينا اللوهر لد تريكيز وانتروبيوم خطر بمين؟ <تصفيق> <الوينج>؟ <تصفيق> القطر ليد في الوينس؟ علينا الأبر لد تريكيز بني. بالذنب مين؟ جت طفتي واحدة معي نور. لا، أبلد سجين سجله نفتحه ونقسم. أبر لد إيه؟ انتروبيوم. مش ذا؟ لوهر لد لوهر لد انتروبيوم خل خلصناهم بخطر واحد بيه. بونس. بننظر الأبر ليد مين مع الانترو الانترو اللي هو ثلاثه كده هطلعوا بربع في عمليه بتاعه اللي هي دي بقى العمليه بتاعه اوفر ليد هي نرسمه زي ما انتا شايف فيه ايه? الطرسط بالو? معروف. يبقى ده قضر لد ايه زي ما انتا شايف? انت روز. عملية الاسنين لدي. ببتح اللي فيه. فوق راكب معاك الكلام دا حتاك. فوق وهنسلك تحت. وقعد اسلك لحد ما وصل لد? لما توصل للطرسط تشيل منه وجه. يعني يعني هنا فيه اهو. تشيله بيه ايه رأيك? لو بعد رشتنا الوجه لابينا في الشارع في ايضنا. يحصل ايه؟ كده هيحضر ايه بالترسط المعروف؟ يعني او خيارت ده ده ده ده كده كده كده كده هيحصل ايه بالترسط المعروف؟ يتعلم يبقى هنا ويستريتن ويستريتن المعروف بقية بيمومينجي بي اس روم اس طابرسان ويتش موجد يستسقل الوجه ده له مميزات الايبت نحي بايه والبايز نحي البيض نحي يتين ميل لي هنا والآبس نحي يتين ميل لي كنت ما حصل زودة دي الآبس نحصل كنجر كتريدة والبيض نحصل هم بعد ما خلصنا العمليه اللثه اثر والله اثر يعني انا شفت حد يقول عرفت كده اللثه ما شافت اللثه مع العمليه ايه اثر ممكن لو دكتور حلوه يأثر اللثه جامد قوي ييجي القبر لثه ما يطولش ايه لورا لثه لاني ينام ان تحت يعني ممكن يحصل كمبلغ جامد اسمه لا يجوز طب اسالك سؤال العمليه دي تنفع في اللورا زي اللوور Z قضيح اللوور قوي يبقى العملية دي كنت رايز في اللوور Z لان اللوور من العملية دي تلتع انت حيث تعلها تاني تنفع في القبر تلتع في القبر لده القبر مع عبر ليد هتخش دي عدل الستارتسة مهور ريدي ايه؟ معدول الستارتسة الريدي نعمل ايه في هذه الحالة؟ تذكر يا جماعة سلامة الريموش دي نعمل ايه؟ تحط هنا ايه؟ دي بل بل. طب وانا قمنا العبادة تنفعش في اللغة اللي بينفع في اللغة هنا دي منزل اللي ينفع في بقى اللي بقى يا جماعة دي تنفع بالاوفر ليج تريتيز بس لا لأن الطر إذا اوريدي تريت في الريكرنت كيسز يعني انا عيالي كبت عشره شهرين ثلاثه عاوز تاني اقص منه تاني اقص منه تاني مش يبقى في الريكرنت كيسز ممنوع لان مش معقوله كل شويه اقص حته من الفس أو اقص حته من الطرش بنعمل ايه في الريكرنت بنعمل عمليه مهمه دلوقتي هوريك حتتك يا بطل ولا نذكر اظهر الثانية أحيان إيه كومبليكيشن؟ لسه بيسر ممكن ما يقفل تقيته إيه؟ طيب تروح مين أو ضرب مين اللي هاش ممكن يحصل كومبليكيشن اسمه؟ مدروري. لكن بقى معي بطول انه مش خبرة هو بطول انه مش خبرة يعمل ايه؟ بوكري عايز يعمل التنسة إزاي ييج